نحن جيران بدا الحرام حرام الإهسن والحسن نحن من قوم به سكنون ومن في خوفهم امنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عن هدي يجيني بدل اهامي يأهيل يا الجود والكاربي يا رسول الله سلامنا عليك يا ربي يا عشاني والكاربي يا عبتين فيه ورثان فيه يأهيل الجود والكاربي أهلو تيران ومديد الخرم يا ربي, ربي, ربي, ربي الإنسان والأساني وجيران بدار الحرم به سكنوا يا نور النبي سري والحسد يطير قومي تيجي سجدو وبي من خوفهم تميدو يا رسول الله كرمت عليك يا رب يا شادي حوتجي اطفائيتي تغنى لي يا حليل الودي والكافي تنظر بيت المصطفى صبري مصطفى نول ارض فداك يسير اهل البيت المصطفى صبري مصطفى نول ارض فداك يسير في حب الان جفي الصبري bizleme oha dica fi <esi> suradi yo solallah selamun aleki o di aşed otaji abtayegi ranaleyi ulein el jodim otaji sip bana bi berkatigi osinam Ya Rasul Allah salamun alejk ya akashah rajji az wadaihi wa talalani ya ayyuhar rajudi wa taraki bi barakati gwatina alhusna bi hormati gmo في بركتي وترى الحسن في عمتي وقلت لذاتي تويقتي هو ابو افاس ميدل قدري يا رحمن الله جلاله عليو في عاشي وتواجي يا سدياجي قدام انا في عبيري ودواوي جبره صرنلت كنجردا جما شاعر سرتن قصيدا برجت انسان سرت اومتني اراد كن رضا لن شفاعت يا الصلاه والسلام على النبي الهدي حبيبي وروحي شفيعي في يوم البعث الصلاة والسلام على النبي لنا حبيبي وروحي شفيعي يوم القيامة الصلاة والسلام على النبي لنا حبيبي وروحي شفيعي في But I thought I'd say that Hati ku Tara bilu Sesekali aku Jamur darimu As-salatu wa salam Nabi al-Nabi -ha Habibi -ha -ha wa rohihi Jafi'i fi yawmi al-Nabi As-salatu wa salam al-nadir al-jadi raviwi wa wahyi shafii fi yawmil bahari Nijani të abidu al-mëshaq yadë Jani sëfë salam tëmët së ibi Nijani të abidu al-mëshaq Nijani të abidu al-mëshaq Nijani të abidu al-mëshaq والله وزنا جاي لك يا هادي حبيبي وروحي شفيه عليب اليوم منو حبيبي وروحي شفيه في على النبي محمد